شبكة مزامير آل داود تقدم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما ما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نفلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بَعْدِنُ نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَسِينَا أُولَئِكَ مَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا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 كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا فقضَ رَبكَ أَلَّ تَعبُدُ إَِّ إهَُ بالِالوَالدَنِ أَحسانَ إَّا يَبلَن غَن عيندَكَكِذَ رَحَدهُ مَا أَْكِلَهُ مَا فَلَا تَقُلنهُ مَا أف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 فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإن تعرضن عنهم ابتغاء رحمتهم من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميزورا ولا تجعل يدك مغنونة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا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 ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا الا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تهدم الجبال قولا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 طراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَثِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَإِنْ نَشَأْ شَيْئًا إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ آدْبَارِهِمْ نَفُورًا نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ يُجَاوِرُونَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظر كيف ضلوا كالانسان فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظما ورفاتا ايننا نعبد سونا ايننا خلقا چید